ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين الا ازواجهم لما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن بتغوروا ذلك فاولا الذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الورثون اولئك هم الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون فيهم فيها خالدون ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ولقد خلقنا الانسان من سلاله من ثم جعلناه نقفه في قرار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 فك سون لا يظام لَحم فَكسَون لا يظَامَ نحمًاثَُّ أَن شََّهُ آخر فكسَونليوَامَ لَحمسُمَّأَن شَأنَّهُ خَلق تَبَ وَكَم اللههُ أَحسَن خَالِفِي ثَُّ إَّكُم بَعدَ ذلكَ لَمَيتُول ثم مَ إكُ بَعَتَذكَ لَمَيتُول ثمَُّ إكُم يَمَ القِيامَةِ تُبثُول وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا سَمَاءً فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً قَدير فاسكنه في الارض وانزلنا من السماء ماءا بقدر فاسكنناه في الارض واننا على ذهاب بلقادر وَأَعْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرًا لَكُم فيِيهَا فَواكِه كثَةُ وَمنِنهَا تأقُلُون ل فيهَا فَواكِه كثيرَة وَمنِنْهَا تأون وَشجرةً تَخرج مِن طور سيناء تنبت بالدهن وصرغ اشجر تنخرج من طور سيناء اثم بتد الدهن وصبغ للاكل وان لكم في الانعام عزرا وان لكم في الانعام نعمه نسقيكم مما في بطونها ولكم كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَحْوِي كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلى الْفُلْكِ تَحْمِلُونَ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 مَا سَلَتَ تَكُونَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عليكم 119. ويتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا فيه وصوي حتى حين إن هو اناء الهول دي جنت فتقدصوي حتى حين قال رب صرني قال رب انصرني بما كذبول فاوحينا ذأَ يونين وَحين فإذا ج إلا من سبق عليه القول منهم فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني 129. ولا تخاطرني في الذين ظلموا إنهم مغرقون 120. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين فإذا استويت أن تغنم معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين زرين إِ فيِي ذَلكَلَآياتاتِ وَإِن كُ لَ بتَرين إ فيِي ذَلكَ آيات وَإِنكُ لَ بتَرينثَُّ أَن شَن مِ بَعذِهِم قَرًا فأرسلنا فيهم, فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون أفلا تتقون وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَثْرَفْنَاهُمْ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ 129. وأترفناهم, وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه وأترفناهم في الحياة يَأقُلوا مَِّا تَأقُلونَ مِنهُ وَيَشْعَابُوا مِ تَشْعْرَبُون يَأقُوا مِنْما تَأقُلونَ مِنهُ وَيَشْرَبُ مِن تَشَْضون وَل إِن أَقَاطُون بَشَرَم مِث لَكُم إِكُم إذ لَخاسِعُون 117. وقشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون 118. أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون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 قال عما قليل ليصبحن نادمين انا ما قليل ليصبحن نادمين فافذتهم الصيحه بالحق فجعلناهم غثاء اا قصدت بالحق فَسَجَّلْنَاهُمْ غِنَاءً أبؤت للقوم الظالمين أبؤت للقوم الظالمين ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِم قُرُونًا آخَرِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِ 124. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون 125. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلَُّ مَا جَ أَأَُّتَوْ وَصُول هَاكَذَووه فَأَتْ بَعن بَعظَهُ بَعضَو وَجَعَنَاهُ أَحَادِي قُ مَا جَ أَأَّتَْ وَصُولُ فبعدا لقوم, فَبْعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ عْونَ وَمَلَائِهِ فَْتَكبَوْ وَكَان قَمَين إِلَ فعَّ وَمَلَ إِه فَْتَكبَوْ وَكَر قُ فَقَاالُ أَنُؤِّنُ لِبَ شَوَينِ مِث لنَا وَقَومُ مَالَنَا فَشَرٌّ مِثْلُنَا وَقَوْمُ مَا لَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوهُ مَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلِكِينَ كَذَّبُوهُ مَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلِكِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ وَالْقَرْآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَانًا انفرحون فذرتم في غمرتهم حتى حين فذرتم في غمرتهم حتى حين اي يحسبون ان ما نمدهم به مما بين وبني يسارعون لهم في الخيرات لهم في الخيرات بل لا يشعرون بل لا يشعرون ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون ان الذين هم من خشيه ربهم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 والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولا الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا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 a uh... فكنتم على أعقابكم تنكصون قد كانت آياتي عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهدرون مستكبرين يَدُرون أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آب 111. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون 112. أم يقولون به جنة 113. بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون بل جاءهم 117. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن في بَل أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ بَل أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ أَم تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ أَم وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ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 لَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ يَمْهُون وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ وَلَقَدْ أَخْضَنَّاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ اتى اذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد اذاهم فيه مبلسون اتى اذا فتحنا عليهم بابا عذاب شديد اذاهم فيه مبلسون وهو الذي انشأ لكم السمع والابصار والافئده وهو الذي انشأ لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون وَهُو الذي ذَرَأكُم في الأرضِ وَإلَهِ تُحشرون وَهُو الذي دَأكُم في الأرضِ وَإلَهِ تُششرون وَوهو الذي يُحِي وَيُميت وَلَهُ ِافُ الليلِ وََّه وَهُو الذي يشْ وَيميت وَلَهُ اختِافُلي وََّ افلا تعقلون افلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الاولون بل قالوا مثل ما قال الاولون قالوا اذا متنا وكننا ترابا وعظاما اانا لمبعث لقد وعدنا نحن وآبا مستموات السبع ورب العرش العظيم قل ما رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله سيقولون لله قل أفلا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 بَأَنَّ تَسْحَرُونَ قُلْ تَأَنَّى تَسْحَرُونَ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ بَلْ أَتَيْنَاهُم مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلَٰهٍ فَخَلَقَهُمْ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضِهِمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضِهِمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يصفون اه يَن لا يَصِفُونَ عَالِم الغَيْبِ والشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ عَالِم الغَيْبِ والشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ مَا يُوعَدُونَ ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين واننا على ان نري كما نعدهم نَعْلَمُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَقُل رَّبِّ وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُون وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُون حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ أَرْجِعُون حَتَّى إِذَا جَاءَ أحدهم الموت قَالَ رَبِّ أَرْجِعُون صالحا فيما ترى لعلي امر صالحا فيما ترى كلا كلا انها كلمه هو قائلها انها كلمه هو فَالسُّورِ فَلَا انْتسابَ بَيْنَهُم يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ إِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا انْتسابَ فَمَوَازِينُ أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ وَمَنْ فَتَحَ مَوَازِينُ أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا قال اخسأوا فيها, فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عباد يقولون ربنا ريا حثا ان سوفكم ذكري وكنتم منهم تضحكون يوم بما صبر انهم هم الفائذون ان جزيتوم اليوم بما قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قال في الارض قَاوا لَ بِثْنَا يَوْمَن أَو بَعضَ يَوْمِن فَسْأَلِعَِّين قَاوا لَ بِثنَا يَومًَا أَوْ بَعضَ يَمِن فَسْأَْنّ قَالَ إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون 119. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون 110. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون 111. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأن تعالى الله الملك الحق الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم لا اله الا هو رب الكريم ومن يدعو مع الله اله اخر لا برهان له 119. فإنما حسابه عند ربه ومن يدعو الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وَقُل رَبِّ الْفِرْدَوْسِ ارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ وَقُل رَبِّ الْفِرْدَوْسِ ارْحَمْ